بسم الله الرحمن الرحيم هل على الانسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتتدنا كافرين سلاسل واغلالا وسهيرا إن الابراء يشربون من كاس